Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Ra Tilkah ayatul kitab wa Qur'an mubin. Ruba ma yaudzul lafin kafro lo kano muslimin.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 Wahai yang nuzul ke atasnya, ingatlah, engkau bukan orang gila. Jika engkau datang dengan malaikat, engkau adalah Ma nunzilu al-melaihkata illa bil-haqq wa ma kanu iza nunzirin Ina nahnu nzalna adzikra wa inna lahu lha hafirun Wa lقد arsalna min qabliku fi shi'i al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 فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم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 قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوق إن لم نجهوهم أجمعين إن أمراته قدرنا إنها لمن الغابرين.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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ذابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن Infi zalka la ayatul mutawassimin, wa inna halab sabilim mukim. Infi zalka la ayatul mu'minin, wa inkaa a'ashabul